السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ويجذل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وقفنا في الدرس السابق عند قول الإمام مالك رحمه الله. باب جامع الوضوء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموضع جامع الوضوء قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار نعم قال عن هشام بن عروة بن الزبيت عن أبيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مرسل وقد روى من وش آخر عن هشام بن عدوة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سؤال عن الاستطابة الاستطابة هي الاستنجاب الماء الاستنجاب سميت بالاستطابة لأنها الإنسان يطلب الطيب لموضع الخبث فسميت بالاستطابة فقال ألا يجد أحدكم ثلاثة أحجار بين عليه السلام أن من أراد أن يستجمر فإنه يستجمر بثلاثة أحجار وقد تكلمنا على هذا في الدرس السابق رخص بعض أهل العلم كالشافعية ورواية للحنابلة إذا كان الحجر كبير حجر كبير له ثلاث رؤوس أي مثلث فقالوا لا حرج أن يستطيع به عن ثلاثة الحجار إذا كان لم يجد أحجار إلا حجر واحدة كبيرة ولها ثلاثة رؤوس أي مثلثة يتبسح بها عن ثلاثة مع كل راس مسحة هكذا رقصوا هذا لمن لم يجد إلا حجرة واحدة فقط أما الأصل أنه لا يصح الاستجمار إلا بثلاثة أحجار نعم قالوا حدثني عن مالك عن العلام نبد الرحمن عن أبيه عن أبي فريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي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 فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أُنادِيهِم ألا هلُمَ ألا هلُمَ ألا هلُمَ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا سحقا فسحقا قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق عن أبي أبوه أيضًا صدوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه هذا الاسناد يسمى على شرط مسلم على شرط مسلم بمعنى أن هذا السند هكذا على عن أبي عن أبي هريرة موجود في صحيح مسلم فلا غيرة عن الحديث على شرط مسلم يعني هذا السند هكذا موجود عند مسلم ودقيق على شرط البخاري أي أن هذا السند هكذا موجود عند البخاري على شرط الشيخين أن هذا السند هكذا موجود إيش عند البخاري ومسلم فالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن عن هذا فقط رواه مسلم أما البخاري لم يروي للعلاء بن عبد الرحمن أن رسول الله عليه وسلم خرج إلى المغبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون هذا فيه أنه يندب لمن دخل المغبرة أو مر بها مرورا المغبرة بفتح الباء أو المغبرة بضم الباء أو المغبرة بكسر الباء كلها صحيحة تسمى الباء مثلثة أي تقبل الحركات الثلاثة الفتحة والظلمة والكسرة ولا يتغير المعنى مغبرة ومغبرة ومغبرة فالمسلم إذا مر مقابل المسلمين فقط لا الكفار سوى كان دخلها أو مر بجنبها مرورا فنسلم على الأموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله هذا إخبار يخبر أننا سوف نتبعكم تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين هذا إخبار إن شاء الله فتأتى المشية معنا إيش الإخبار ثم قال وددت أني قد رأيت إخواننا قال يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أن منزلة الصحبة هي أفضل المنازل لأنهم اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنين به وماتوا على ذلك ثم قال وأنا فرطكم على الحوض الفرد في اللغة هو الذي يتقدم الناس ويهيئ لهم المكان هذا يسمى فرد فرطا أنا فرطكم على الحوض أيتقدمكم وهيئ لكم الماء على الحوض والحوض في اللغة هو مجمع الماء وكل نبي من الأنبياء له حوض قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوض رواه أحمد لكن أعظم هذه هذه الحياء حوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله مسيرة شهر لونه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل من شرب منه لا يضمى أبدا والحوض في المحشر هو هو في المحشر ويأتي الماء إليه من الكوثر فهو يستمد ماءه من الكوثر والكوثر نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل لنبيه قال إنا أعطانيك الكوثر قال عليه السلام كما في حديث أنس فهو نهر أعطانيه الله في الجنة لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحوض هو الكوثر فقالوا لا فرق بين الحوض والكوثر لكن الحوض في المحشر والكوثر في الجنة وجاء في مشتدرك الحاكم أن الحوض يأتيه الماعش من الكوثر قال أنا فرطكم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك الأمة الأمة نوعان أمة الدعوة أمة الدعوة وهم الذي وجهت إليهم الدعوة الإسلامية كل من وجهت إليه الدعوة والثاني أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لهذه الأمة دون غيرهم فإذا جاء الثناء على الأمة فالمراد أمة الإجابة كذا جعلناكم أمة وسطة أي أمة الإجابة كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أمة الإجابة قال عليه الصلاة والسلام فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي أي أمة الإجابة وقال له هذه أمتك معهم سبعون ألف ادخل الجنة وغير حسابهم لعذاب أي أمة الإجابة هنا قال يأتي بعدك من أمتك يعني الذين استجابوا لدعوة كي رسول الله كيف تعرفهم قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة الغرة هي النمعة في الوجه في الناصية والتحجيل هي غرة باليدين والرجلين فإذا كان الحصان لونه أحمر أو أسود وبه بياض في وجهه في ناصيته فهذا غر وإذا كان به بياض بأطراف يديه ورجليه هذا محجل فقال أرأيته لو كان هنا لو الإخبارية لو هنا أخبارية لأن لو نوعان لو الندمية وهذه محرمة لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا يتندمون قال سلم فإن لو تفتح عمل الشيطان هذه لو الندمية يندم على فعل من الأفعال الثانية لو الخبرية تخبر لو استدبرت من عمري لجعلته إيش عمره هنا قال أريت لو لو كان لو كان لرجل إخبار يخبر عليه صل الله خيل غر حجل غر محجلة في خيل دهم بهم أي سوداء لا لا بياض فيها دهم بهم أي سوداء لا بياض فيها ألا يعرف خيله لا شكنا إذا جاءت خيل سوداء وخيل سوداء معها بياض تعرف هذا إيش عن هذه قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم فإنهم يأتون يوم القيامة غرة المحددين من آثار الوضوء في فضيلة الوضوء فالذي يتوضأ يعرف يوم القيامة بغرته وتحجيله يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أمته لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الذي لا يتوضى لا يعرف يوم القيامة كالخيل البهم لا يعرف هذه مزية لأهل الوضوء قال وأنا فرطكم على الحوض ثم حذر بعد ذلك عليه الصلاة قال فلا يذادن رجال أي سوف يذات أي يطرد ويبعد الذود هو جاءنا الإبعاد والطرد رجال عن حوضي هناك قوم لن يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام قال كما يذاد البعير الضال لو أن بعيرا أتى إلى إبلك لطرته لو أن بقرة أتت إلى بقرك لا طرتها أو شاة أتت إلى شياهك لا طرتها لأنها ليست لك حتى تضحها مع ما عندك من الماشية تطعمها وتشربها هي ليست لك فالبعير إذا قدم على إبلك فإنك تطرده ولا يخطط معهن كذلك يطرد قوم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردون مع أمهن. أُنادِيهم على هلما هلما أي تعالوا في لغة العرب هلما إلينا أي تعال إيش إلينا على هلما على هلُمَة فيقال إنهم قد بدلوا بعدك بدلوا غير ارتدوا وبدلوا غير ابتدعوا فقيل الذين يطردون من الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام وقيل هم المبتدعة وقيل أن اللفظ يشمل الجميع ثم يعلم أن هؤلاء هم قوم يأتون بعد الصحابة ليس فيهم أحد من الصحابة كما جاء في مشتدرك الحاكم وصحهه يداد أقوام من بعدكم عن حوضي هذا بنيت أنهم ليسوا من صحابته عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا فسحقا فسحقا سحقا أي بعدا أي بعدا بعدا هذا دعاء عليهم لأنهم بدلوا دينهم أشهد أن الحديث فيه فضيلة الوضوء أنه يأتي غر المحجل يوم القيامة نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضى ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من امرئ يتوضى فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نعم قال عن هشام العروة عن أبيه عن حمران حمران البربري رجل من البربر سبع أيام الفتوحات الإسلامية وأهدي إلى عثمان بن عفان عندما كان خليفة فلما أسلم أعتقى لله فسمي حمران مولى عثمان وقلنا المولى هو العبد إذا أعتق يسمى مولى ويقال مولى فلان يقال مولى فلان لأن العبد أي أو المولى العبد إذا أعتق أعتقوا سيده السيد هذا إذا مات العبد وكان غنيا يرث مع أبنائه لا يحجب عن الميراث لذلك يرصون فلان مولى فلان لكي يبين أنه إذا مات العبد فأن سيدة يرث أما إذا مات السيد لا يرث العبد شيئا فقال أن عثمان رضي الله عنه وارضاه جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذن لبسات العصر أي استأذن عن عن مؤذن لبسات العصر فدعا بمعنى فتوظع ثم قال أي عثمان والله هنا قسم والقسم كانت العرب تقسم من أجل التأكيد. ولأجل أن يطمئن السامع تقول والله عندي أي أؤكد لك واطمئن لا تخف فالقسم يؤتى به ليجل التأكيد ليجل ليش اطمئنان المخاطب ولا بأس أن يقسم الإنسان على شيء وإن لم يطلب منه ذلك كما قال عثمان قال والله لو حدثناكم حديثا لم يطلب منه قسم عرفت كيف كما قال لك الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها بيت أفقر من بيتي غسم قال ليس أن يطلب منه القسم فقال والله لو أحدث لكم حديثا لو لآية لا في كتاب الله جاء في رواية لولا لأنه في كتاب الله ما حدثتكمه ثم قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما من مرئ ما من الفاظ العموم أي كل مرئن مسلم هذا قيد اخرج ما عداه يتوضأ فيحسن الوضوء أي يتمه يتم الوضوء كما أمره الله ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين صلاة الأخرى حتى يصليها إلا غفر له المغفرة في اللغة هي الستر جاء في الصحيح حديث أنس دخل النبع سلم مكة على رأسي المغفر, المغفر. والمغفر هي الخوذة التي توضع على الرأس وسميت مغفرة لأنها تشتر الرأس فلم يقول عبد اللهم اغفر لي أي أي أي اللهم استر علي كيف المغفر هو طلب الستر إلا قفر لا إلا إيش ستر الله عز وجل له ما بينه وبين الصفات الأخرى ظل الملاذ بالقفران قفران صغار الذنوب لا الكبائر هذا قول جماهير العلماء لأن الكبار لابد لها من توبة وأما صغار الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة نعم ولو حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ألطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضى خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أبفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. قال، ثم كان مشهه إلى المسجد وصلاته نافلة له. الله. هذا كله في فضل في فضل الوضوء. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ساق. عن عبد الله الصنابحي، الصنابحي هذا تابع كبير كما نص على ذلك البخاري رحمة الله عليه فيكون هذا حديث مرسل ليس متصل. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا توضى العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه أي من من فمه خرجت الخطايا التي ترفض بها بلسانه من كذب أو غيبة أو غير ذلك، وإذا استنشى وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا. من وجهه حتى تخرج من تحت أجفار عينيه أي الأجفان وفي رواية تخرج مع آخر قطر الماء الخطايا لذلك استحب بعض أهل, أهل العلم أن لا يتمسح الإنسان بعد الوضوء لا يتمسح بعد الوضوء وإن كان التمسح مباحا لكن كما جاء في صح مسلم فإن الخطايا تنزل مع الماء أو مع إيش آخر قطر الماء فإذا تمسحت لعلك يعني قد تمنع آخر قطر الماء قال فإذا غسل يدي خرج الخطايا من يدي حتى تخرج من تحت أطفال يدي فإذا مسح رأسه خرج خطأ يا مضاءس حتى تخرج من أذنيه في بيان أن الأذنان من الرأس الأذنان والرأس في شيء واحد إذا مسح الرأس خرج إيش من من أذنيه لأنه يمسح واحد بعض العلماء قال الأذنان من الوجه إذا قصت وجهك كم سح أذنيه، وهو قول ضعيف استدل بقول لقول النبي سلم سجد وجه لذي خلقه وشقه سمعه وبصره سمعه إيش وبصره فقال هذا كله إيش من الوجه فقالوا بأن إذا قس وجه يقشر أذنيه لكن هذا قول الشاذ أصيح أن الأذنين من الرأس كما جاء في الحديث الأذنان من الرأس قال فإذا قسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أففال رجليه قلنا هنا مرادش صغائر الذنوب لأن الصغار تكفر العمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ثم كان مشهوا إلى المسجد وصلاته نائلة الله. نعم إذا توضى المسلم ثم خرج إلى المسجد كما جاء في الصحيح فإن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وترفع عنه سيئة. وجاء في سورة أبي داود بإسناد صحيح. من توضأ وخرج إلى المسجد كتب له كأجر الحاج المحرم. من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد كتب له كأجر الحاج المحرم، كأجر الحاج. ويُبقي المسلم أن يقرب بين خط بين خطاه، لا يستعجل الخطأ. كما روى عبد بن حميد، بس بسند الصحيح عن زيد بن أرقم أو غير من الصحابة أشهد أن أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع فأمسك يده فقال هو يمشي ببط أو نحو هذا. فينبغي على المسلم أن يقارب بين خطاه، لكن إذا خشية أن تفوته الصلاة، إما أن يكون قاما متأخرا وتولى، وخشية أن تفوت الصلاة، فقد رخص بعض السلف أن يسرع قليلا. وكان الأصل أن يأتي إلى الصلاة بالسكينة الموقع كما جاء في الصحيحين بحيث أبي هريرة إذا قلت الصلاة فلا سأتوها وعمت بتسعون أي تمسوا ليس سريعا عبد الله بن عمر كم روى مالك لما سمع لقامة أسرع غليلا وهناك طائفة من الآثار روح بن عبد الشيبة وغيره ذكر ابن قدامة في المغني عن لما محمد رحمة الله عليه قال لا بس أن يسرع قليلا إذا خشي فوات الصلاة وكذا قال شيخ اسلام ابن تيمي رحمه الله عليه في شرح العمدة عمدة الفقه قال بل لعله إذا خشي الصلاة أن يسرع وإنما السكينة لمن خشى خشيش لمن تأكد أنه لن تفوته الصلاة والله أعلم نعم وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هليلة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئه النظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئه بتشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب نعم قال عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي رياضة هذا أيضا على شرط مسلم فإن البخاري لم يخرج لسهيل ابن أبي صالح عن أبي أبو صالح السمان أبوه تابع الثقة عن نبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا تضضى عبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء إلى آخر الحديث واتقلنا بأنه, بأنه يعني استحب بعض أهل العلم أن لا يتمسح الإنسان بعد الوضوء لهذا الحديث لكي يخرج الماء مع آخر إيش؟ لكي تجل الذنوب مع آخر قطر الماء نعم وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضعون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من, تح من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضعوا من عند آخرهم نعم قال رأيت رسول الله محاية الصلاة صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا أي بحثوا عن ماء يتوضون به، فلم يجدوا، فأوتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعم قليل، فوضع يده بالماء، فأمر الناس أن يتوضوا أصبح الماء يكثر. بين يديه عليه الصلاة والسلام وهذا علم من علام النبوة يقال علم من علام النبوة ويقال دلائل النبوة أما معجزة قيل أن كلمة معجزة أتى بها أهل الكلام المعجزات إنما هي علامات النبوة أو دلائل النبوة. ثم بعد ذلك استعمل السلف كلمة معجزة لكي يخاطبوا أهل الكلام بما يفقهون أو يعرفون لعدم علمهم، فأصبح الدالة إيش؟ كلمات معجزة. ولا أصل أن يقال علام النبوة أو دلائل. النبوة قال ثم أمر الناس أن يتوضوا منه فيه رد على بعض المذاهب الذين منعوا الوضوء بالماء المستعمل لما وضع يده بالماء أصبح مستعملا فمرهم أيش أن يتوضوا عليه الصلاة والسلام لذلك الحنابلة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام والشافعية إلى أربعة أقسام يقولون هو طهور وطاهر ونجس وزاد الشافعية وإيش مشمس الطهور قال هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث أي الباقي على خلقته فهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث قالوا الطاهر, الطاهر هو الماء المستعمل قالوا هذا لا يرفع الحدث أي لا يجوز أن تتوبى به ولا تغتسل به لكن يزيل الخبث لو لأن نجاسة على على ملابسك لا حلت عن تغس عن تغسل الثوب لكن هذا كلام ليس بصحيح وهذا الحديث من على حديث التي ترد عليهم قال قال أنس ثم أمر الناس أن يتوضوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ون هذا علم من علم النبوة فتوضأ الناس كلهم حتى توضأوا من عند آخرهم نعم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجراء أبعدكم دارا قالوا لما يأبه ريره قالوا من قال من أجل كثرة الخطاء قال عن نعيم بن عبد الله المجمر سمي المجمر نسبة إلى الجمر وهي وظيفة له عبد الله المجمر أوكل عمر بن الخطاب رضا عنه أرضاه أن يبخر المسجد وظيفته يبخر المسجد النبي النبع سلم أمر ببناء المساجد بالدور أي شيء الحياء وأن تنظف وتطيب فنبغي على المسلمين أن يعتنوا بالمساجد لأنها من شعر الإسلام اللاهرة حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاعترام بالمساجد والفاروق رضي عنه أرضاه عمر جعل رجلا وظيفته وظيفة يبخر المسجد فقط نعيم المجمر أنه سمع أبا هريرة بأنه أرضاه يقول من توضأ فأحسن الوضوء من من الفاضل العموم سواء كان رجلا أو امرأة فأحسن الوضوء أي أتم الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة ما دام خرج من بيته إلى المسجد فهذا كله عجر الصلاة له جافسون فلا يشبك بين أصابع فلا يشبك بين أصابع حتى تنقض الصلاة إذا توضأ وخرج المسجد فلا يشبك بين أصابع هذا من أدب المشي إلى الصلاة فإذا دخل المسجد وصلى تحيت المسجد فلا يشبك بين أصابع حتى تقام الصلاة وتنقض فإذا انغضت الصلاة فلا حاجة إيش أن يشبك بين أصابع لما جاء في الصحيح بحيث يبيه ريرة أضيع أنو قال صلى أن بسلم إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر ركعتين ثم انصرف إلى طائفة من طائف المسجد فشبك بين أصابعه. فقال رجل يقال له ذو اليدين أقصر تصرى رسول الله أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى الحديث الشاديش فشبك بين أصابعه فالتشريك بين أصابع بعد انقضاء الصلاة في المسجد لا حرجه في ذلك إنما أنه إذا توضى وخرج إلى المسجد أو أو كان ينتظر الصلاة قال فإنه في صلاة المادامة يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمهى عنه بالأخرى سيئة لذلك استهبى السلف أن يذهب إلى المسجد ماشيا لا راكبا لا يركب سيارة أو دراجة حتى لو بعد المسجد لكن لو ركب لو ركب سيارة أو دراجة، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين حضروا عليه في شرح رجال الصالحين أن كل دورة لعجلة السيارة بخطوة، كل دورة لعجلة السيارة أو عجلة الدراجة حكم حكم إيش حكم الخطوة. لو أن الإنسان خرج إلى المسجد بغير طهارة فهذا لا يحصل على هذا الأجر إذا توضع في المسجد مثلا قالوا يكتب له من محل الوضوء إلى موضع المسجد كيف؟ فهذه من المسال التي ذكروها في هذا الباب قال فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع أي يسرع وذكرنا أقوال بعضهم في هذا فإن أعظابكم أجر وأبعدكم دارا لما جاء ذاك الرجل وكان بعيدا فقاله له أصحابه لو اتخذت حمارا تأتي به إلى المسجد فقال إني أريد أن يكتب الله خطواتي المسجد فقاله أن يسلم تكتب خطواتك إذا جئت وإذا رجعت حتى أنت راجع إلى, إلى أهلك أيضا تكتب لك حسنة وتمهى عنك سيئة نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء نعم يحيب سعيد عنصاري سمع سعيد بن مسيب قيل المسيب وقيل المسيب بالكسر المسيب الياء مشددة مفتوحة وقيل المسيب الياء مشددة مكسورة كلامه صحيح، لكن يقولون أن السعيد كان يغضب إلى غيله يا ابن المسيب، قال سيب الله من سيبنا، يدعو عليه، إنما أنا ابن المسيب، والله أعلم. قال سول عن الوضوء من قائم الماء، أي عن حكم الاستنجاب الماء. فقال هذا هذا فعل النساء يعني الرجل إيش فقط بالحجارة لكن جاءت الآثار وثبت عن عمر كما مض أنو كان يتوضى لما تحت إزارة كما روا مالك فلا السعيد سعيد رحمة الله عليه لم تبلق ه ها هذه الآثار نعم وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات قال مالك أنا بالزنات قلنا النسم هو إيش عبد الله بن ذكوان والزناد هذا هذا لقب له أبو الزناد وكان يغضب منه أنا أعرج قلنا اسمه عبد الرحمن بن هرمز أنا بهريرة يقول ابن عبد البر يقول لا أعلم أحدا تنازع الناس في اسمه في في الجاهلية أو في الإسلام إلا أبو هريرة رضي عنه أربعة اختلوا فيه على ثلاثين قول المرجح أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قيل كان اسمي عبد الكعبة أو عبد الشمس فسماني النبي سلم عبد الرحمن قال أن رسول الله عليه السلام قال إذا شرب الكلب في قناة أحدكم فنفسله سبع مرات وفي الواية أخرى إذا ولغ الكلب الشرب أعم من الولوق الشرب أعم من الولوق لأن الولوق هو تحريك اللسان بالماء تحريك اللسان بالماء يسمى ولوغا والشرب أعم يستحمل تحريك اللسان ويحتمل غيره الشرب العادي فهو أعم منه والكلب بدنه ليس بنجس كما لك ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. فلو أن كلبا مشى على ملابسك أو مسكت كلبا فأنت لم تمسك نجاسة. وتنازع في ولو في لعاب الكلب هل هو نجس أم لا؟ لا شك أن شريعة إسلامية. أمرت أن يقسل الإناء إذا ولق فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب وجاء في رواية حداهن بالتراب وجاء في رواية أخراهن في التراب كلها في صحيح مسلم غالص طنعاني في سبل السلام أكثر الروايات الثابتة أولاهن أولاهن أن يبدأ الأولى بالتراب ثم مع ذلك يغسل وتنازعوا في العلة لماذا أولهن بالتراب قيل والله أعلم أن الكلب في أمعائه دودة صغيرة الشريطية لا ترى بالعين المجردة إنما ترى إيش بالألات التي تكبر فإذا خرج البراز تتعلق هذه الدودة بالشعر المحاط بدبر الكلب وعادة الكلاب إذا خرجت أنه يأتي إلى مؤخرته ويمسحها بلسانه نعلكم شاهدتوا هذا الأمر أم لا فالكلب بعد أن يخرج يأتي برأسه إلى إلى مؤخرته ويمسح المؤخرة بلسانه. غيره فيأخذ هذه هذه الدودة بلسانه تبقى إيش بلسانه؟ فإذا حرك لسانه بالماء ثقلت إيش في الماء؟ وهذه الدودة لا تقتل إلا بالتراب. التراب يقتلها أما غير التراب من الصابون وغير الصوف النور لا لا يقتلها هكذا عنده اسم قال والله أعلم لكن هنا مسألة هل لعاب الكلب نجس أم لا أم أنه خاص في الولوق ذهب أكثر أهل العلم على أن لعاب الكلب نجس وذهب طائفة من العلماء منهم مالك إلى لعاب الكلب ليس بنجس ورجح هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وغيرهما من هل العنب قالوا والدليل أن الكلب إذا صاد الصيد يقع اللعاب إيش على الصيد ولم نؤمر بغسل الصيد أبا ح الله لنا إيش أن نأكل ما صاد مع صاد الكلاب وأنبىء حسن لما قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد ولم يعف كل فكل فقالوا لم يأمره إيش بغسل الصيد فقالوا أن المسألة خاصة فقط في الولوغ وليس معناه أن لعاب الكلب نجس نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا وأعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن نعم بلغه جاء موصولا عند عند أحمد وغيره بأساليب ضعيفة لكن قيل يقوي بعضها بعضا هذا حديث حسن لغيره قال استقيموا ولن تحصوا وعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني الذي يحافظ على الوضوء دائما هذا دليل على على إيمانه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين قال وحدثني عن وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأمصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيت امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما وسئل مالك عن الرجل توضع فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة نعم قال بابه ما جاء في المسح بالرأس والأذنين قال عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الماء لأصبعه لأذنين أي كان يفصل مسح الأذنين عن, عن الرأس النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يفصل بل كان يمسح الرأس مع مع الأذنين والسنة عدم الفصل إلا إذا جف الماء إذا مسح رأسه وكانت ريح شديدة مثلا وجف الماء قال أهل العلم منه الشيخ صالح الحيدان لا حرج أن يأخذ الأذنين معا جديدا إذا جف الماء أما لو كانت الأصابع رطبة أهلع فانه يمسح ولا يفصل بينهما وعن ما يكرهه الله أنه بلغ أن جابر بن عبد الأنصاري حسول عن المشرى على الإمامة فقال لا حتى تمسح الشعر بالماء يحتمل أن جابر أن جابرا أراد لا تمسح حتى تلبسها على طهارة. يحتمل هذا معناه ويحتمل أن جابر كان لا يرى المسح على العمامة لأنه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه قال وامسحوا على الصائب وحديث حذيفة المغيرة أن أنبي صلى الله مسح على عمامته في قص مسلم. ويحتمل إيش لم تبلغ هذه الأحاديث. فالمس على العمامه ثابت بالشرط أن تلبس على طهارة وأن تكون العمامه في نزعها مشقة. ليس أي عمامه لكن ينبغل يعلم أن العمائم نوعان العمائم نوعان عمائم إسلامية وعمائم غير إسلامية العمائم الإسلامية هي المحنكة وذات الذؤابة اثنان المحنكة هي التي تكوّم على الرأس والباقي يجعل إيش تحت الحنك كما يفعل في المغرب العربي في قبيلة اسمها الطوارق في المغرب العربي هم يتلثمون والنساء لا تتلثم الرجال يتلثمون عندهم وأما النساء وجوهها مكشوفة وفي بعض القبائل العربية المرأة تتلثم حتى مع الزوج، وإذا رأى الزوج وجهها قد تطلب منه الطلاق. الشاهد أن العمامة الإسلامية الأولى المحنكة تطوى على الرأس تكور. والزاد يوضع تحت الحنك ربما تلثمو به والنوع الثاني ذات الذآبة ذات الذآبة وهو أن يكويها ويرخي الباقي بين إيش بين كتفيه يخياها بين كتفيه كع معم الأفغان في أفغانستان وباكستان والهند لا أعلم هل عندكم عمائم هنا في النونيسي أم لا النوع الثاني من العمائم عمائم غير إسلامية وهي عمائم اليهود وعمائم الهندوس وعمائم الرافضة هي العمائم المصمتة المصمتة أي مكورة فقط ليس لها زائد طرف بين الكتفين ولا تحت الحنك. هذه المصمته. كان المسلمون يتميزون عن الكفار بالعمائم. لك ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء أسرار مستقيم. وذكر ذلك أيضا الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة. لذلك قال أحمد بن حنبل رضي الله عليه الإمام العمام المصمتة لا يمسى عليها عمام الجهود عمام الرافضة لا يمسى عليها قال أحمد العمام المصمتة لا يمسى عليها ذكره الشيخ الإسلام في الاقتباء الاختبار لأنه ليست عمام المسلمين أشاهد أن المس على العمام ثابت لكن إذا كانت العمامة فيها مشقة وأن تلبس على طهارة كالخف أما الطاقية فلا يمس عليها ذكر ابن قدامه في المغني قيل لإمام أحمد أيمس على الطاقية؟ قال لا لعدم المشقة وعن الشابن عرو أن أباه عروه بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. لعله أيضا لم يبلخه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح إيش على على عمامته وأمر بالمس على العمامة والخفين قال حدثني مالك عن نافع أن هراآ صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر قال أمرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسع على رأسها بالماء ونافع يوم إذن صغير أي خادم صغير دماذا قال ونافع يوم إذن صغير ومن المعروف يا إخوان أن العبد لا حرج أنه أن يدخل على أهل بيت سيده لأن العبد إذا أعتق أصبح كالحر خلاص. إذا أصبح يميز فلا يدخل على النساء فقولوا ونافع يوم إذن صغير أي نافع حدث بهذا لما كان صغيرا رأاه وهو صغير لكن لما عتق ابن عمر لم يدخل على النساء ولم يرص فيه أردت كيف؟ المس على الخمار للنساء ثبت عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تمسح على الخمار لكن قالوا أن خمار النساء ليس كالخمار الموجود الآن ليس هو خمار نساء العرب قديما كان أشبه بالعمامة وكان في لبسه مشقة وفي لزعه مشقة فكان يرخص في عليه إذا لبس على طهارة أما الآن الحجاب هذا فليس هو الخمار يا أخوة ليس هو الخمار الذي يمسع عليه عند العرب قديما إنما كانت النساء تلبس العصائب وسؤل مالك عن المس على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامه ولا ولا خمار لا المالك رحمة الله عليه لم تبلغه النسوس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 ثم تذكر أنه لم يمسح على على على على رأسه، فهذا يرجع ويعيد الوضوء لأن لا إيش من الموالات أما إذا كان في موضوع الوضوء غسل رجليه ولا يمسه رأسه، إيش فعلان؟ يمسح الرأس ثم يعيد إيش غسل الرجليين لأن لابد ده من الترتيب. إذن لها حالتان إما أنه ينصرف ثم يتذكر ذلك أثناء الطريق هذا يرجع ويعيد الوضوء لأنه لا بد من الترتيب من الموالات. أما إذا تذكر أثناء الوضوء فهنا إذا قسل رجليه قبل رأسه يمسح الرأس ثم يعيد قسل رجليه لكي يرتب كم لنا الآن ساعة؟ أو أقل أقل أقل نعم أدخل لا عطلة خلاص الشيء ندخل باب عبد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الكوفيين ولا وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب لحاجته في غزبة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبض الرحمن بن عوف يا أمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحسنتم. قال باع ما جاء في المشي على الخفين. الخفان هو هو ما يصنع من الجلود وغيرها لستر القدمين هذا الخف ما يصنع من الجلود وغيرها ويشطر ايش القدم والمس على الخفين ثابت بل هو متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أنكره من الصحابة رضو الله عليهم إما أن الرواية ضعيفة عنه أو أنه تراجع ما بلغ المسف ثم تراجع كما سوف يأتي قال مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك حديث المغيرة كثيرة جدا في المسعى على الخفيف قال فذهبت معه بماء في بيان خدمة العلماء الصحابة بدون الله عليهم كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم لشأنه وبيان حبهم وظل عليهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام وتغديرهم واحترام له فذهب معه ماء فجاء رسول سلم قال فسكفت عليه الماء فغسل وجهها ثم ذهب يخرج يديه من كم الجبة جبته كان ضيقة فلم يستطع أن يخرج يديه من كم الجبة فاخرجه من تحتها قال فخرجهما من تحت الجبة فقسل يديه ومسح براسق قال ومسح على الخفين هذا الشاهد ومسح على الخفين المسح على الخفين جائز بالشرق أن تلبس على طهارة يتوضع الآن الوضوء الكامل والشرط الثاني أن يكون الخف ساترا للقدم ساترا وقيل لا, لا يشترط أن يكون ساترا الثالث أن يكون الخف طاهرا ليس بجسر طاهرا الرابع أن يمسع عليه يوم وليلة إن كان مقيما وثلاث أيام وليالهن إن كان مسافرا ويبدأ الوقت من أول مسحه بعد الحدث لو أن الإنسان توضع لصلاة الظهر ثم لبس خفيه وأحدث بعد صلاة الظهر مباشرة ثم جاء وقت صلاة العصر ومسح بدل وقت ميش من وقت صلاة العصر لو أن الإنسان لبس خفيه بعد صلاة الظهر وصل ثم جاء وقت صلاة المغرب وهو على طهارة إلى أن جاء وقت صلاة العشاء وحدث قبل الصلاة فتوضى لصلاة العشاء ومسع الخفيه بدأت التوقيت متى من صلاة العشاء له إلى صلاة العشاء اليوم الثاني انحان وقت العشاء اليوم الثاني هنا يزع الخفين ويتوضى إذن 24 ساعة وكان مسافراً ثلاث أيام ولياليهن أي ثلاث وسبعين ساعة ويكون يعني الشروط المعتبرة قالوا فيه الخف أن يكون مباحاً يعني طاهراً ليس نجساً ولا لذلك قال وان يلبسه على طهارة وان يمسح يوم وليلة إن كان مقيما كل الشروط الباقية فيها خلاف إذا كان مخرقا إذا كان شفافا إذا كان ساترا كل هذه فيها خلاف والشيخ الحداد يقول لا عبر فيها كلها يصح على المخرق و يصح على الشفاف يصح على غير الساتر يقول لعدم الدليل على المنع منها إذا كانوا خوفا خلاص يكفي قال فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وعبد الرحمن بن عوف بأمهم أي تأخروا فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وغصب بهم ركعة فصلى صلّم الركعة التي بغيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم أنكم لم لم تؤخروا الصلاة أصبتم لما صليتم في الوقت ولم تؤخروا الصلاة نعم وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم القوفة على سعد بن عبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه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 وإن جاء أحدكم من الغائط. ثم بعد ذلك أصبها عبد الله بن عمر يمس على على خفه. وقنا الصحابة الذين أنكروا المس إما لم يبلغهم الحديث أو أن الرواية ضعيفة عنهم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضى فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها كيف أصبح لأنش يمسح على يمغي المسلم إذا علم الدليل أنا تقيد بالدليل ابن عمر أنكر في أول أمر فلما أعلمه أبوه بالأمر أصبح ليش؟ يمسح على على خفية نعم وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رفيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبالا ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى نعم وضع قال يحيى وسئل مالف عن رجل توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أي استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين لأن إنسانا توضع ولبش خفينه وذهب ورجع إلى أهلي وهو على طهارة ثم أراد أن يغير الخف بخف آخر هذا لا حرج في ذلك ينزع الخف ويلبس خف آخر لأنه لا زال على طهارة ولم يمسح عليهما لكن إذا مسح عليهما ثم راد أن يغيرهما نزع إذا نزع الخف ولبس آخر لا يجد له أن يمسح عليه لأنه لم يلبسهما على طهارة لبس الخف الآن ومسح عليه وصلى ثم أحدث بعد الصلاة أحدث أراد أن يلبس خوفا آخر هذا المراد من كلام مالك إذا نزع ولبس خوفا آخر لا يجوز له أن يمسح لماذا لأنه لم يلبسه ما على طهارة لكن الأول إيش لبسه ما على ط طهارة غير فقط لذلك نزع الخف أي أي لا يبطل الوضوء لو أن الإنسان توضى ومسه على خفه أو على جوربين المس على الجوارب ثبت عن ما يقارب أربعين صحابيا كان يمسحونها على الجوربين منهم علي بن طالب لأنه أرضاه فلو أن إنسانا توضى ومسح على خفه أو على جربه ثم أصابوا حر مثلا ونزعهما ودخل المسجد نقول صلاتك باقية لأن نزع الخف لا يبطل الوضوء نزع الخف لا يبطل الوضوء لعدم الدليل على ذلك روى الطحاوي في شرح معاني الأثار بإسنادنا الصحيح صح العيني عن نبي ضبيان وهو تابع ثقة كبير قال رأيته عليا وعنه أرضاه مسح على نعلي ثم أتى المسجد فنزعهما وصلى بالناس ذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه نزع الخف لا يبطل الوضوء وهذا هو مذهب الحسن البصري لعدم الدليل والقاعدة الشرعية ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي المشعى الخفية ثبت في إيش بمقتضى دليل شرعي ما ثبت بمقتضى دليل شرعي المشعى الخفيت ثبت إيش بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. كيف؟ إلا بدليل على أن نزع الخف ينقض. يأتى بالدليل. فالذين قالوا أن من من الأمور التي تبطل المسن نزع الخف لم يأتوا بالدليل. نعم. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسئ على الخفين. حتى جف بضوءه وصلى قال ليمسح لخفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء نعم، الصواب ي... يعيد الوضوء والصلاة يعيد الوضوء والصلاة لأنه لا بد يشمن المولاة المولاة ركن قول مالك أن إنسان توضأ لم يمسح على... على خفة نسى. ثم ذهب فصلى. قال ما يكلى يذهب يمسح على خفه ويعيد الصلاحي نقول لا ليس بالصحيح بل الوضوء الوضو كاملا لأنه لا بد من الموالاة لأنه ركن نعم وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضى وليغسل رجليه نعم كلامه صحيح رحمة الله عليه لو أن إنسانا غسل رجليه أول شيء غسل رجليه ثم لبس الخفيه ثم بعد ذلك توضع هذا الشيء ليس بصحيح لماذا؟ لأنه لم يدخل القدمين على طهارة أو كان منتقض أو كان محدث وغسل قدميه ولم خفيه ولم يتوضأ هنا لم يدخل وما يش على على طهارة كذلك لو أن إنسانا تيمم لا خفيه وتيمم ما عنده ما مثلا ثم جاء الماء الآن هل إذا توضى يمسح على على خفه أم لا؟ قيل لا يمسح على خفه لأنه لم يلبسهما على طهارة وهذا قول الشيخ محمد ابن عثيمين. وقيل بل يمسح على خفه لأن التهمم يقوم مقام الماء. حكم حكم من أدخلهما على طهارة هذا قول الشيخ عدز بن والقول الأول أصح القول الأول أصح أنه لم يدخلهما على طهارة قول السلام واضح إني أدخلتهما طاهرتين أدخلتهما فتيمم لم يدخلهما طاهرتين هنا قول ما. الإمام مالك شلع الرجل غسل قدميه ثم لبس خفية ثم استأنف الوضوء قال ينزع خفية ثم يتوضع ويغسل ويقسل رجليه آخر شيء نعم سيء. قال باب العمل في المسح على الخفين قال حدثني يحيا عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين <تصفيق> قال وكان لا يزيل إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيفه؟ هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليه في ذلك. نعم. الآن صفة المسح على على الخفين. المسح ثبت على ظاهر الخفين. قال فمسها على ظاهرهما. هذا نص على الظاهر. وقال علي رضي الله عنه رضاه كما في السنن لو كان الدين بالرأي. لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى وقد رأيت رسول الله سلم يمس على ظاهر خفين حديث المغيرة في الصيحين مسه على ظاهرهما مس على ظاهرهما يحتمل مرة واحدة ويحتمل قدم اليمين قبل الشمال قياسا على الوضوء وكل الفعلين الصحيح المسه مرة واحدة فعله صحيح وإن قدم اليمين على الشمال قياساً على الوضوء فعله صحيح بكل القولين قال أهل, أهل العلم أما الكيفية كيفية المسح لم تأتي رواية صحيحة في كيفية المسح روى ابن ماجه بأسل الضعيفة عن ابن عمر أنه كان يخطط خطوطا هكذا جاءت رواية ضعيفة لذلك قال الشافعي كما ذكر ابن قدامة في المغني كل ما يسمى مسح فهو مسح لو حرك هكذا لكن أفضل كما قال ابن قدامة أن يبدأ من أول أصابع ثم يرفع إلى أعلى هذه جاء فيها رواية عند بن ماجة ضعيفة. والعمل عليها من أول صابع إلى, إلى أعلى أما مسح أسفل الخف لم يثبت فيه حديث حديث ورات كاتب المغيرة عن المغيرة في الشعب قال رأية رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى الخف أسفله قال الترمذي هذا الخطأ إنما هو عن ورات أنهر رسول الله عليه الصلاة، فيكون إيش مرسل ولا يصح. فقال إنسان العروه أنه رأى أبا يمسى على الخفيل، قال وكان لا يزيد إذا مسه على الخفين نفس عليه إيش على ظهورهما، هذا هو الصحيح. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب الزهري عن المس كيفه، فادخل أحد رجاله عند الخوف الآخر فوقه. يعني أن ابن شهاب يرى المسح أسفل خفوش وأعلى عادات مالك في الموطة من عاداته إذا ذكر الأقوال أحيانا يش يرجح يقول قول فلان أحب لي يعني الراجح عندي فإذا قال أحب لي أي يعني أنه الراجح عندي فقال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت في ذلك يعني هو الراجح الذي أسير إليه ذلك مثل المالكية والشافعية دور المسح أسفل الخف وعلا وقول الصريح هو مثل بحمد أن المسح خاص في أعلى الخف على أو على ظاهر الخف ليس على أسفله لعل في هذا الكفاية أسفل أن يفقنا لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد قال السائل ما نصيحتكم يا شيخنا لرجل مدرس معروف باستقامة المنهج السلفي يحتاجه أهل بلده لتدريسهم غير أنه, غير أنه أباء أن يبقى في ذلك البلد بحجة أن البيئة فيه لا تناسب تربية أولاده وكما تقدم أن أهل بلده بحاجة ماسة إليه، وجزاكم الله خيرا. الله أعلم عن ظروفه. الله أعلم عن ظروفه. لعلهم يصيب البيئة فيها من الفساد ما فيها، وراد بيئة أخرى. الله أعلم عن ظروف الرجل. الله أعلم. نعم. قال السائل إذا توضأ الإنسان مرلاً مرلاً. هل هو داخل في الإسباغ لا شك أنه مرة مرة ثبت في الصيحين قال أبو خاري باب الوضوء مرة مرة قال أبو داود باب الوضوء مرة مرة قال سرمدي باب الوضوء مرة مرة